ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا مكاحف فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا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 وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَاللَّيْخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فليتقوا الله ول يقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً يوصيكم الله فيه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 خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم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 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 أهل هاي يريد يصلح أي يريد يصلح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.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 والذين يفقرون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقَرِينًا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَايَضَاعْفُهَا وَيُؤْتِ مِلْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ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 قبل ان نقم سوجوهن فنردها على ادبارها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفرولا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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطِع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 ثم جاءو كي يحلفون بالله إن أردنا إِلَّا إلا إحسانه وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلمون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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 ولَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظْلُمٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ أَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِدْ خَيْرًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا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 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنتين يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكون له كفل منها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 لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، فما لكم في المنافقين في أتين، والله أركسب بما كسبوا، أتريدون أن تهدم أن أضل الله؟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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله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 أنفسهم، ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلوا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه وغفرته ورحمة.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 وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة أم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 لهم مِنْهُمْ منهم أي يضلوك، لهم طائفة منهم أي يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء.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 بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 وَإِنِّمْرَأَةٌ خَافَت مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّح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 أزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا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 ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله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 أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّاً وَأَعْتَدَنَا لِالكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سُوَفَ يُؤَتِّيهمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذو في السبت وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا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 ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَضَاهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا